دَوَى اللهَّه رَبَّّهُ مَالَئ آتَتَنَا صَالِحَلَّنَكُنَّ مِنَ الشَّكِديد فَلََّا أَتَهُ مَا صَادِحًا جَعَ لَهُ شُرَكَ أَفِي مَا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 أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُمْنْظِرُونَ